إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسان يعودون لما قالوا فتحرير رَقَبَةٍ من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيأه شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 رسوله كبت كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.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 إن الله بِكُلِّ شيء عليم ألم تر إن الذين هُوَ عن نذ وَثُمَ يعودون لِمَانُهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرُّسُولِ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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الوسول وتناجوا بالبرل والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا من كُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمْ رُسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاءَكُمْ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعده الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جن تَفَصَّلَ الدَّعَوَى سَبِيلَ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروحهم.